وقفينا على آثارهم بعيسى بن مغيرة مصدق لما بين يديه من التوراة مصدق لما بين يديه من التوراة واتيناه الديل فيه دو ون فيه دو ون و مصدق لما بين يديه من التوراة وَهُدَوْا مُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْدِلْبِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُوَ لَأَكْهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْتَ حق مصدق لما بين يديه من الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما ظل الله ولا تتبعه وهم ولا تتبعه وهم عمدك من الحق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 وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما أريد الله أن يصيبه لا عمد ذنوبهم وانك كثير من الناس لفاسقون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون